قال رحمه الله قوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وهي السقيث يغاث بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أمر وبعد نهي وبعد أوامر ونواهي فمن الأمور التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول لأولئك الغافلين الحق أي قل لهم إن ما أوحي إليه هو الحق من الله سبحانه وتعالى وأن ما أمرت هو الحق الكائن من جهة الله جل وعلا لا من جهة غيره حتى يمكن تبديله وتغييره فلا يمكن تبديله وتغييره لأنه ليسه إلا من الله فلا يغيره لا يبدله إلا الله سبحانه وتعالى وأما غيره فليس من جهته هذا الحق حتى يحصل التغيير لا من قبل نفسي ولا من بابه لا من غييره إنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه فهذا الذي تسمعونه مني وهذا الذي أقرأه عليكم وأتلوه عليكم هو الحق الكائن من جهة ربي سبحانه وتعالى لا من جهة غيره فلا يمكن إذن تغييره وتبديله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وقيل المراد بالحق وقل الحق الصبر مع الفقراء هو الحق من ربي سبحانه وتعالى وهذا جزء من الحق فسر به الحق وقول الحق من ربي فهو الجزء من الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى وهو الجزء مما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق الكائن من الله الذي لا يمكن تبديله البتة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فقيل الحق المقصود به هنا الصبر مع الفقراء وهو من باب تفسير النفظ العام ببعض أفراده فإن الصبر مع الفقراء والصالحين من الحق الذي تلاه رسول الله والذي أوحي على رسولنا الله أو أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هددهم الله سبحانه وتعالى توعدهم بهذه الصيقة التي تدل على التهديد الشديد والنهي الأكيد وأن من سلك غير الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هلك ومن سلك غير الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان أمره فرطا ضياعا فهذا الحق أنا أتلوه عليكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذا من باب التهديد لا من باب التخيير فإن هذه الصيغة ليست صيغة التخيير أن من شاء منكم يأخذ بالحق ويؤمن به ومن شاء أن يكفر كفر هذا غير مقصود بمثل هذه السياقات وإنما المقصود من ذلك التهديد والوعيد والردع والزجر لمن لم يأخذ بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير وإباحة أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك والدليل على ذلك ما بعدها من قوله إنا اعتدنا للظالمين للتاركين للحق الذين لم يؤمنوا بالحق ولم يأخذوا بالحق هيئنا لهم وجهزنا لهم عذابا عظيما نارا أحاط بهم سرادقها الذي لا يأخذ بالحق فهيئ الله سبحانه وتعالى هذا الذي أراده جل وعلا ومصيره إلى هذا الذي سيؤون إليه من العذاب الأليم ومن النار التي أحاطت بهم وأحاطت سورها بهم وجدرها بهم ناراً أحاط بهم سرادقها فلا يستطيعون أن يخرجوا منها أبداً ولا يستطيعون أن يخرجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى بل عذاب سرمدي والسور محكم والجدر محكمة فلا أحد يستطيع أن يخرجوا من النار ولا يخرج من النار فهي أحاطت بهم فيا له من عذاب عظيم وقوله وقل الحق من ربكم تلف المعربون في إعراب الحق فقيل هو مبتدى أو قيل هو خبر لمبتدى محدوف هذا الحق من ربكم وقيل هو فاعل لفعل محدوف قل جاء الحق من ربكم وقيل هو مبتدى وخبره الجار المجرون بعده وقل الحق من ربكم جار مجرون متعلق محدوف خبر كائن من ربكم كلها أقوال جيدة إلا الغول بأنه فاعل لفعل محذوف، فإن هذا ليس من مواطن حذف الفعل على ما نص النحاة، إن حذف الفعل له شروط، ومنها أن يقع جواباً لسؤال، أو أن يقع جواباً لسؤال، فهذا من مواضع، وهذا ليس كذلك، وهكذا ذكروا له أيضاً مواضع أخرى، فليس هذا منها، وقل الحق من ربكم، فإذا أحسن الأوجه خبر لمبتدى محذوف أو مبتدى وخبره الجار المجرور، وقل هذا الحق من ربكم وقل الحق كائن من ربكم مبتدى وخبره مذكور وليس بمحدود إنا اعتدنا للظالمين أي أعددنا وهيأنا للكافرين فإن المقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم قالوا أينا لم يظلم نفسه وأراد هذا سبحانه وتعالى وهو الشرك الذي هو الظلم الأعظم والكفر الأعظم وليس المقصود به الظلم الذي هو دون ظلم فهناك ظلم دون ظلم وهو ظلم ليس بكفر بالله سبحانه وتعالى فلا يكاد يسلم منه أحد يظلم نفسه بالتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا نوع من الظلم ويظلم نفسه باقتراف الجرائم العظائم والتمرد على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور ويظلم نفسه بالكفر بالله والردة هذا ظلم أعظم وظلم أكبر يخلط صاحبه في النار لذلك قال الله بعده ناراً أحاط بهم سرادقها والمراد بالسرادق السور على قول بعض أهل العلم وقيل المراد بذلك الجدر أي حيطان النار كما قال ابن عباس سرادقها حائط من النار وقال غيره سورها ناراً أحاط بهم سرادقها فليستطيعون الخروج منها اجتمل عليهم هذه السرادق وحاطت بهم فلا يستطيعون الخروج منها ناراً مؤسدة محكمة مطبقة عليهم قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه عذاب على عذاب هذاك إجمال وأن النار أحاطت بهم من كل مكان وهذا ذكر نوع من أنواع العذاب وهو هذا الماء الذي هم في أمس الحاجة إليه وفي غاية العطش فإنهم يحتاجون إلى الري فإذا بهم يستغيثون ويريدون ماء يشربون لحرارة النار ولا شك عند الحر الإنسان يحتاج إلى الماء أكثر وأكثر وإلى الشرب أكثر وأكثر فيستغيثون وتكون الإغاثة بماء كالمهل يشوي الوجوه أي بماء مذاب من حديد أو بماء كالرصاص المذاب أو الصفر المذاب يشربونه ولا يستسيغونه ولكن لا حيلة لهم إلا هذا هذا هو شرابهم وهكذا إذ ذكر الله طعامهم وغير ذلك من أحوالهم فهذا الماء إذا أرادوا أن يشربوه دنوا منه وقربوا من الوجوه شوى الوجوه وسقطت الوجوه فيه فيا له من عذاب الله صلى الله العافية والسلام. هذا ما أهل النار هذه إغاثة أهل النار هذا من باب المشاكلة وإلا أي إغاثة يغاثون بها يغاثون بماء كالمهني هذا لا شكل لهم هي إغاثة لكن هو من باب المقابلة لهم هم باب المشاكلة فإنهم استغاثوا فغاثهم الله سبحانه وتعالى بهذا القوت وبهذا الماء الذي يشوي الوجوه يكاد يستسيق أهله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم وهكذا يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ما يستسيغه ولا شك ما من صديد وما من حميم حار كما قال وسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم كيف يستسيغه وهكذا شجرة الزقوم طعام الأثيم يأكل منها طعام هذا الأثيم الذي هو ظالم لنفسه الظلم الأكبر قال وإن يستغيثوا أن يطلبوا الإنقاذ من شدة العطش قال الله يغاثوا هذه ليست إغاثة وإنما هي من باب المشاكلة لأنه مستغاثوا فقط يغاثوا بماء كالمهل وإن أن يغاث في الماء هذا الذي هو كالمهل كالرصاص المذاب وكالصفر المذاب وكالحديد المذاب أي إغاثة فيه ولكنها مشاكلة ما في إغاثة أصلا لكن لما قال وإن يستغيثوا قال يغاثوا بمأن وأن لم يستفيدوا من هذا الماء بل هو عذاب لهم كما ذكر الله في وصفه يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أي بئس الشراب الحميم الذي يشربونه بئس الشراب الذي كالمهل الذي يرتوونه ولا يري فيه أصلا فبئس الشراب هذا وبئس من أفعال الذم كما هو معلوم وهكذا ساءت مرتفقة ساءت مجلسا ومنزلا ومقيلا ومجتمعا, ومجتمعاً وموضعا للارتفاق وهذا أيضا من باب المقابلة وساءت مرتفقة فإنه سيأتي معنا نعم الثواب وحسنت مرتفقة وإلا أي ارتفاق في النار ما في ارتفاق فيها أصلاً ولا ولا شيء عذاب عذاب أليم فيها وتعب ونكد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك نداءاتهم متكررة وناده يا مالك ليغضي علينا ربك وهكذا هنا وإن يستغيثوا لا شك أنهم يستغيثوا ويريدوا ماءً يبرد البطون تلك الحارة التي التهبت من حرارة النار وكم من نداءات ينادون ولا يسمعون ولا يسمع نداءهم ولا يستجاب لهم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا فكان المرتفق والمتكأ والمجتمع والمنزل والمقيل والموضع هو جهنم وعياده بالله إنها ساءت مستقراً ومقاماً هذا هو مكانهم الذي يجتمعون فيه وهذا هو منزلهم الذي ينزلونه وهذا هو المجت... المكان الذي اجتمعون فيه مكان التجمع وهذا أيضا مكان الارتفاق أي الاتكاء مرتفقا أي متكاء ولا اتكاء أصلا ولكن كما سمعت من باب مقابلة لأن الله قال حسنة مرتفقة قال هنا وساءت مرتفقة وإلا ما في ارتفاق فيها هو من باب قولي أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرة وأحسن مقيلا. وأصحاب النار ليسوا في خير أصلا ليسوا في خير ولا في مقيل بل هم في عذاب فاسم التفضيل لا يفيد المشاركة وزيادة وهنا أيضا ما هم في مرتفق هم في عذاب وليس هناك اتكالهم بل في تعب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى وإن تكأوا فقال الله ساد مرتفق ففسر المرتفق بالمنزل وبالمقيل وبمكان الاجتماع وموضع الارتفاق وكلها قوال قريبة فهي منزل لهم ولا شك وهي مكان اجتماعهم وهي أيضا كذلك مكان الاتفاق على ما ذكر أنه المقابلة عند بعضهم وقد ذكر الله هذا المقين بقوله إنها ساءت مستقرا ومقاما هذا المنزل وهذا المقين وهذا الاجتماع وهذا مكان الاستقرار ساء مستقرا وساء مقاما هذا المقام قال رحمه الله قوله تعالى عندما نسأله وساءت مرتفقاً ما يعرى من مرتفقاً؟ نعم تمييز وساءت مرتفقاً ساء مرتفقهم تمييز محول عن فاعل ساءت هي مرتفقاً فحصل تحويل والأصل ساء, ساء مرتفقهم ثم حصل تحويل للفاعل إلى التمييز وللمضاف وارتفقهم الهاء إلى الفاعل سأت فيا أي النار فهو محول إذن قال قوله تعانى وقل الحق من ربكم أي ما ذكر من الإيمان والقرآن معناه قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس قد جاءكم من ربكم الحق قل لهم هذا يا محمد وعظهم بهذه الموعظة أبين لهم أن ذاك المتقدم أيها الغافلون هو الحق من الله سبحانه وتعالى وأن هذا الذي أتلوه لكم هو الحق الكائن من ربي فليس من جهتي حتى أجيب في التبديل ما هم جهتي ومن جهة ربي سبحانه وتعالى ما ننسخ من آيتنا وننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهو إلى الله جل وعلا ائت بي قرآن غير هذا أو بدله ما هو إليه فهو الحق من الله قال وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال ليس إلي من ذلك شيء قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم وهكذا هذا لم تستحي فاصنع ما شئته ليس من باب الاقرار. بل من باب التثريب والدم له إذا لم يكن حيا عندك فأي خير سيصدر منك الحيا لا يأتي إلا بخير فإلى فقنا الحيا فإن الخير غالبا يعدم عند فاقد الحق ثان رحمه الله وقيل معنى الايه وقل حق ربكم ونسوا المؤمنين وقول الحق من ربكم ونسوا يطالب المؤمنين, المؤمنين لهواكم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينا يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين لست بطارد المؤمنين وهذا أيضاً مطلب طلبوه من نوح عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم من الأنبياء عندهم أنفة وعندهم كبر وغطر سوتيه ما يحبون مجالسة الضعفة ومجالسة المساكين ولو كانوا أصلح خلق الله ما يحب هذا المتكبر مجالسة ضعيفة يراها نقيصة في حقه مجالسة بلال ومجالسة سعد وابن مسعود وسلمان وغير ذلك سواء كان من العرب الضعفاء ومن الأعاجم ما يحبون نجالسونهم كيف نجالس إذا نحن أشراف القوم سادات القوم وسراتهم هذا تجد ما يفلح الذي على هذا المنوال ما يفلح لذلك نهاه الله وهكذا نهاه عن شأن ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأما من استغلى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى لا تبالي به لا تبالي به ولا تلتفت إليه التفت إلى الضعفاء الذين يريدون الخير ويريدون الحق هؤلاء هم أعوانك وهؤلاء هم عضبك قال رحمه الله قوله تعانى أيها لست بطالد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بهم سرادقها والعميان ربما يستدلون مثل هذه الآية على أن مهو لازم علينا نأخذ بالدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني مخيرون نحن فلاحد يلزمنا بالإسلام ولا أحد يلزم أحداً بدين الله سبحانه دعاة التقريب ودعاة تصحيح الأديان لا أحد يلزم أحداً بدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا على سياق التهديد لكن ما يفهمون هذا هؤلاء أعمتهم وهكذا أيضا ربما استذلوا بعض الآيات التي في سورة البقرة وأنه مخيّر وأنك لا تكره أحداً على الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا تكره أحداً وهذه لها سبب نزول يبين المقصود يبين المقصود لها سبب نزول في أولاد أولئك الأنصار الذين تبعوا اليهود وكانوا على دينهم مشوا معهم فلا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تكره أحد على الدين هذا الأمر لله سبحانه وإن واجب عليهم أن يأخذوا بهذا الدين ويقاتلوا من أجله ومرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يقاتل الكافر من أجل الدين فإن أبى الدين فإن كان, من فإن كان من أهل الجزية فيقر على دينه الذي هو عليه ويدفع الجزية مهان صاغر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يريد الإسلام فيبقى على نصرانيته ويهوديته ويدفع الجزية وأما غيرهم فيقاتل إما إسلام وإما قتال وليس له خيار إلا أنهم اختلفوا في بعضهم أو اختلف بعضها العلم في بعض الطائف وبعض القفار والذي يظهر أن المجوس يدخلون فإذا أعطوا الجزية لا يقاتلون يبقون على ماهم عليه ويعطوا الجزية وبقية المشركين فيهم خلاف بين أهل العلم الشيخ العثيمين يعمم وأن الحكم عام في جميع الكفار إذا أعطى الجزية يبقى على ما هو عليه ومنهم من يخصها بأهل الكتاب ومنهم من يضم إليهم المجوس وضم المجوس قد جاء الحديث فيه فبقي المشركون الآخرون هل إذا أعطوا مالا يبقون على ما هم عليه؟ مع إذلالهم والتزامهم بما عليه أهل الإسلام وأنهم يكونون خاضعين لهم خاضعين لهم يمشونهم على ما يريدون فهذا فيه خلاف منهم من ضمهم واستذل ببعض الأحاديث التي فيها قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله قاتلهم على ثلاث أشياء فإما الإسلام أو أنه يعطون الجزية وجاءت في المشركين أنه أرسل للمشركين عموما استذل الشيخ العثمين وظنوا غيره على أنهم أيضا غير أهل الكتاب يدخل في هذا الحكم أنه إذا أعطى الجزية وأعطى المال يبقى على ما هو عليه ويبقى صاغر ذليل خاضع لأهل الإسلام ولا يفشر شيء من كفره ومعاصيه ويظهرها بين أهل الإسلام وهذا قول قوي أن هذا الحكم عام وأما بالنسبة للحكم اكل اللحوم الذبائح هذا خاص بأهل الكتابين فقط خاص باهل الكتابين هكذا نكاح نسائهم خاص باهل الكتابين فلا يدخل المجوس ولا من عد المجوس في حكم اكل الذبائح وحكم نكاح نسائهم فيبقى هذا الحكم خاص في اهل الكتابين والحكم الآخر وهو دفع المال وابقائهم علامهم عليه هذا عام في اهل الكتابين في قيدهم قال رحمه الله قوله على ذهب إليه الشيخ رحمه الله العثيمين وما تشاءون فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط, بهم أحاط بكم سرادقها من مقصود بالسرادق السور وقيل الحيطان أحسنته هو من قريب من هذا أحسنته وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته سيأتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الذي وصفه الله له الطاعة ومن شاء له القفر كفر وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم كل شيء بمشيئة الله حتى كفر الكافر لا يخرج عن مشيئة الله شيء في كونه وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم كفر الكافر لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله للإنسان اختيارا سبحانه وما تشاءون يعني في مشيئة لكن خاضعة لمشيئة الله جل وعلا فلا يقال كيف يعني يقدر عليه الكفر ويعدبه هذا فلسفة فأنا لمشيئة فممكن أن أكفر بكلمة أقولها الآن وأكفر بها والعياذ بالله نصلاً لنثبتنا فلمشيئة وإرادة لكن هذه أرادتي خاضعة لأرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله وإلا الإنسان إذا أراد الكفر باب الكفر متوح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإذا أراد الإيمان الإيمان واضح قد بيَّنه الله سبحانه وتعالى إن الإيمان إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما والإيمان واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنت لا تخرج عن مشيئة الله ولست مجبورا فلك مشيئة تستطيع أن تقوم وتجلس تستطيع أن تكلّب وتسكت تستطيع أن تؤمن أو لك مشيئة تؤمن بها وتكفر بها لكنها خاضعة لمشيئة الله إن لم يرد الله مشيئتك هذه انتهت فلا تستطيع أن تؤمن وإن لم يرد الله إيمانك ربما حالك إلى القفر جل وعلا تكون هذه المشيئة خاضعة لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان ومن كان على خلاف هذا فهذا من أهل الأهواء وأهل البدع كيف يعني شاء الكفر ثم, ثم يعذبهم هذه أمور القدر سر الله وهذه الأشياء لا دخل لنا فيها الله علمنا وهذا واقعنا أننا لنا مشيئة نتكلم ونقول ونرقض وننطح كما يقال ونتكلم إذا شاء الشخص نتكلم بالباطل تكلم بالباطل وإذا شاء نتكلم بالحق تكلم بالحق لكن هذا كله تحت مشيئة الله ويحاسب على الباطل ويؤجر على الحق فالذي هو يقول ما نمشيئة هذا كذاب وأنه مجبور على هذه الأشياء أبداً ما هو مجبور لذلك احتج عمر على ذلك بالقدر لما قال كيف تقطع يديه والله سبحانه وتعالى قدر علي السرقة قالوا نحن أيضاً نقطع يدك لأن الله قدر عليك أن نقطع يدك قدر عليك هذا وهذا سرق في تقدير الله وإيضاً نقطع يدك بتقدير الله ما يستطيع التكلم وإنما هي الأهواء والجهل الضار بأطناب فيهم يحتجون بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى على معاصيهم وهذا حرام الله قالوا هذا سبيل المشركين هناك يكفينا <تصفيق> هذا إن شاء الله قد جاءنا وقت نعتدنا إلى آخر وقت آخر شاء الله سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت السهر وكتوب إليك